ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ تا يرغيرو ما بآفوسهم وأن الله سميع عليم كذب آلف الرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رب بهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا ألف الرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب بعث اللّهِ الَّذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَضْرَةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنْ مَا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَضْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَإِنْ بِإِلَيْهِمْ عَلَا سَاءَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم مسا تطاعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو والله وعدكم ترهبون به عدو والله وعدكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم لا تَعْلَمُونَهُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِغَيْرِ سلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.